ينال الأجر شخص يحلي منه سنه، قطت النبي سنة، رسول الله سنة، ينال الأجر شخص يحلي منه سنه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صلي على have come with the dance Muhammad baqallu man nabiy yashab ولي على محمد ما طير يمن غنى فأطراب خلق الحكمة وضع علي علما وبسط لهم فيه من فائض الهنة ما جرت به في اقداره القسمة فارسل اليهم <تصفيق> اجرها خلقه واجل ابيه رحمة تعلقت ارادته الالية بفرق هذا الهرق المحروف فانتجرت ازام شرقه في عوالم الشهادة والرهوم فما اجل هذا المهنة يجرك رببي لنا وما اعظم هذا الفضل الذي ورد من حضره احسان سوره كامله ظهرت في هيكل محمود قد عطرت بوجودي اكناف الوجود وطردت برد العوالم بريحي الذكري الله Di atas kursi luas, taklih tabrak di jalan bumi, di khalimushaja. Kalau hand jari terpencil, beradu di dalat, walau hendak beradu di kereta dodad. Hidupan ramai dalam jalan, suara dzinzan, ia teror bahagutul فما من زر انتظر جينك المهيب الا من زواني قبل الله على هذا الحبيب. يا لك من زره كالتوالى بحبيب حمالها كالتوالى جل من شرب ولا وهو من فوقه بما قدره الرحمن جمورا بعته في شؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز بالحضره إكنان ما عجز عن وصفه اللسان ويحار به العقل لمعاله جلاله إن تجلى في, في عالم تجرت في عالم الوجود ابتدجت بنور في عالم عمل أن تقولوا قرآنيا فتبارك الله من إله الكريم الشهداء من ذي الحين بجواز جاهم رسول من أنبزكم عليا عليم عليكم حريص عليكم, عليكم, عليكم بالمؤمنين وهم قالوا غاية هو هذه المشارة وذلك ومنذ علقة هذه درط المكنونة ودرط المصونة والكون كله يسمع يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراط والعيون متشوفة لا بروز متشوفة الانتقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نقف قد بفسعبارا معلقة بكمال مشارا وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تدفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل أعضو السماوات من ضمن خطن بعض الفرح وبملاقات أشهر البنيات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنخله في البطون والظهور وعمر الله في بعد التكريم وبعصاته مبارك اللهم صل وسلم وبارك على علي وعلى اله فحين قربوان وضع هذا الحبيب اعلنت السماوات والاعلومات من فينا بالترحيب وامطر وجود الاله على اهل الوجود تسج واشنت الملائكه بالتشهيد بالبشير الى العالمين تعين سبحان الله حمدنا الله الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر والقدره كشفت قنا هذا المسطور يا ابو نور كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور وان فضلع حكم على من تم الله من خواص الأمة أن يعذر عند وضع همات يسمى جرم المصعود ان لا في هذه السمات ممدود فعاذرت بذوقي قل سينذ مريم وسينذ آسيا ومعهما من الحورين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأذل وقت الذي رتب الله على حضوري حضوري على حضوري وجناد المبود فانفرق صنم من النور نعمود وابله حامل عُضْ عِنَا لِلَّهِ بِالْتَّعْظِيمِ وَالسُجُودِ صلى <تصفيق> الله عَلَى مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Oh Mulyakin, ilmilyakin. An Naarab al Alamin, Alamin. Akrabu salat ali, salat